モグリンもレセビーラー وليس به ح ر ا ر ق لكن يعيش اذا رايت و ي م ي ل من طرب إ ذ ا ما منك يا ط ان الجمال ان الجمال ان ج م ا ل اتاك من هنا ن مهل سني ما ك ف ا يا ل ا ن ا يا ر و ح